ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت, أخواتكم أو بيوت 129. أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاثا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية تحية 129. <تصفيق> كذلك يبين الله لكم الأكبر